إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أجوى الذين آمنوا تقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أجوى الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما ردالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى لكم وأغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله مفقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي آدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذه الدروس التي تتعلق بكتاب ربنا جل في علاه ولا يستوي أمرنا إلا مع كلام ربنا جل في علاه أمنا بالله وبما جاء من الله وعلى مراد الله وأمنا برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذا الكتاب على هذه الأمة شرفا لها وعزا لها وتمكينا بهذه الأمة وقد بين الله وعلا خيرية هذه الأمة أنه تكفل لهم بحفظ كتابه إننا نحن نزل وإن له لحافظون هذا الكتاب العظيم الذي قال فيه عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من أراد أن يختبر حبه لله للافئولاه فعليه بكلام الله للافئولاه فإن أحب كلام الله فقد أحب الله فكلام الله صفة من صفات الله للافئولاه وما زلنا مع هذه الصورة العظيمة كما بينا سالفا سوره البقرة وأن سوره البقرة فيها أطول آية آية مديينة وفيها أعظم آية آية الكرسي وبينا فضل الصورة وتكلمنا عن اول هذه الآيات ذلك الكتاب العريب فيه هدى للمتقين وقفنا عند قول الله لنا في علاء الذين يؤمنون بالغيب نكمل إن شاء الله تفسير تفضل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب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 هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنفرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوة ولهم عذاب عظيم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 فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أنيم بما كانوا يكذبون وصلنا إلى قول الله لأن الذين يؤمنون بالغيب وتكلمنا عن الإيمان وبيننا بأن الإيمان لغة هو التصديق واستراحاً هو التصديق المقرون بالإذعان والاستسلام والتسليم التام لله لنا في علاه وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان وقلنا أنه قد اجتمع قول السلف في الكلام على الإيمان بانه قول وعمل ونية وبعضهم يقول قول وعمل ونية وسن وهذا قد اسلفنا الكلام عليه بالتفصيل وان شاء الله سياتي تمامه في ختام هذا الربع قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة انظر إلى تناسق هذه الآية العظيمة وما قرره القرآن الجليل الذين يؤمنون بالغيب عمل القلب عقد القلب عزم القلب الذين يؤمنون بالغيب عمل الباطن ويقيمون الصلاة أردف القرآن العمل الظاهر على العمل الباطن إشارة عظيمة لبيان العلاقه الوثيقه بين الظاهر وبين الباطن فهما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال وأيضا إشارة من القرآن على أن الباطن يؤثر في الظاهر والعكس صحيح فالظاهر ايضا يؤثر في الباطن فإذا لا ينفكان يتلازمان الذين يؤمنون بالغيب والإيمان بالغيب الذي استقر في القلوب قد ظهر على الأبدان ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وكما قال الحسن البصري وأخطأ كثير من الناس فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بالمرفوع بل موضوع مرفوع قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتماني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فهنا القرآن يؤصل لنا هذا الأصل العظيم بأن الظاهر والباطنية لا زمان لا ينفكان في إشارة على أن الإيمان لا يصلح بدون عمل كما قال الثوري وغير الثوري وهذا تفصيله سيأتي بإذن الله في ختام الربع كما قلنا الذين يؤمنون بالغيب باطنا ويقيمون الصلاة ظاهرا كما قلنا تلازم الظاهر والباطن وتأثير الباطن بالظاهر وتأثير الظاهر بالباطن وهذا أصيل عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كما في الصيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذا هذه المضغة الباطنة هي التي تصلح عمل الجسد والجوارح قال ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأروع الأمثلة تضرب لن لنفصل فيها ولا نستبعد في هذا الباب حتى نختم الربع إن شاء الله في بالتفصيل في هذا الكلام لكن نضرب مثلا واحدا نقف على أصول هذه المسألة أروع الأمثلة تضرب في ذلك حديث الذي قتل الحديث المشهور عند الناس في الصحيحين الرجل الذي قتل مئة نفس هذا الرجل قد استقر الإيمان في قلبه وظهر من قلبه أو نضح على الجوارح ما كله غناء بما فيه ينضح هذا الرجل عندما قتل 93 نفسا ندم جاءه الندم في في باطنه في قلبه فذهب يتحرى كيف توب لله دل حتى يأسه بعض الجهال العبد الجهال يعبدون الله على غير علم فقتله وأكمل به المئة لكن انظر أنه استقر في قلبه التوبة إلى الله دل عمل الماطن قد أثر على الظاهر كما سنبين بل تسبب في نجاته بالتحرك ظاهرا ثم ذهب إلى عالب ربني فسأله عن التوبة قال وما ومن يمنعكم من التوبة إذا بالأرض كذا فيها أناس صالحون فكن معهم واترك أرض الفساد فاستقر في قلبه كما قلنا التوبة والأوبة والرجوع إلى ربه في لفعلا فتحرك الظاهر فذهب فإذا الباطل هنا التوبة إلى الله الذي علا أثرت في الظاهر فتحرك الرجل صدقا لله إلا علا ليصل لارض التوبة لكنه مات قبلها ففعل الله له ما لم يفعل لغيره وأمر أرض التوبة أن تقترب والأرض التي كان فيها الفساد أن تبتعد الغرض المقصود هذا الظاهر جدا في أن الباطن يؤثر في الظاهر لسيما وأن الأصل أصيل قد أصله النبي صلى الله عليه وسلم وقال التقوها هنا التقوها هنا وأيضا قال ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وأما تأثير الظاهر في الباطن العكس بالعكس هما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال الأدلة كثيرة عليه، منها وأصل أصيل لها قول النبي صلى الله عليه وسلم استوى في الصلاة قال استوى استو ولا تختلف ولا ولا ظاهرا أم باطنا ظاهرا لعوجات استو ولا تختلفوا لأن هذا الاختلاف في الظاهر سيؤثر سلبا على الباطل قال اختاري استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فالاختلاف في عدم الاستواء في الاستفاف في الظاهر أدى إلى الاختلاف في الباطل اختلاف القلوب لذلك قال الله وجل في ان إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه بنيان مرصوص حتى لا يتاثر الباطن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما وجد من اصحاب أنهم نزلوا في سفر فتفرقوا فقال للرسول مالي اراكم عايزين انكر علينا ان هذا التفرق يؤدي الى تفرق القلوب، ولذلك قال ما أرى تفروقكم هذا إلا من عمل الشيطان. فالغرض المقصود هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم على تأثر الباطن بالظاهر، استو ولا تختلف فتختلف قلوبكم. وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم إذا جرى وسار على نهج أهل الكفر في الظاهر فلا بد أن ينساق معهم. في الباطل يجر الظاهر على الباطل لذلك كان النفس ينأى بنفسه ظاهرا عن كل فعل يفعله أهل الكفر اما رايت اليهود عندما قالوا ما بال هذا الرجل ما رأنا على شيء قط إلا خالفنا فيه حتى ترجيل الشعر خالفهم في ترجير الشعر، ولذلك حذر أمته من التشبه بأهل الكفر وقال من تشبه بقوم فومنه حشر معه بل قال أنه إن أنا بريء من من جلس بين أظهر المشركين وقال بريئة الذمة من من جلس بين أظهر المشركين وأيضا قال أنه إن يسمى محذرا ومنكرا على الأمة أن تنساب ظاهرا خلف أهل الكفر أن هذا الظهر يؤثر في الباطن إعمال في الباطن وفي الإيمان الباطني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سننا الذين من قبلكم شبرا بشبر هذا إنكار النبي ليس خبرا فقط محضن بل هو خبر يتضمن الإنشاء يعني لا تفعلوا هذا هذا منكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتتب عن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى إذا دخلوا جحر ضب إن دخلتموه وفي رواية قال لو حرج الأم أو لوجد في أمتي من يفعل ذلك الغرض المقصود بأن الظاهر يؤثر في الباطن فهنا الآية عظيمة جدا تبين لنا الارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن الذين يؤمنون بالغيب عقد القلب عزم القلب ويقيمون الصلاة لازم لا يمكن أني أنفك الظاهر عن الباطن بحال تأثر الباطن بالظاهر وتأثر الظاهر أيضا بالباطل. قال الله جل في علاه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه فاهم ما ارتكز عليه القرآن من العبادات هو الصلاه والصلاه هي الركن الركين من هذا الدين بل هي اعظم اركان الدين بعد الشهادتين بل الله دل على على لسان النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق والكفراني والكفراني والعصيان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأحب الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. الصلاة هي عماد الدين هي قوام الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وأخر ما يترك من هذا الدين هو الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصلاة وهو يقول عندما سئل عن أركان الإسلام قال شهد الله إلهنا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة صدر الباب بإقامة الصلاة ولما جاء الرجل العربي كما في صحيح الراس يسمع له دوي ولا يفهم ما يقول أو لا يعقل ما يقول فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم آمَ الله أرسلك إلى آخر حديث المشهور قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد الله إلهنا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة صدر الباب بصلاة دلالة على أهمية ذلك صدر القرآن الباب بع من العبادات وأركز العبادات والركن الركيب من هذا الدين ألا وهو الصلاة قال والذين الذين يملون بالغيب ويقومون الصلاة الصلاة لغة الدعاء وهي عمن من تعريفها شرع قال الله نلعله خذ من أمورهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ما معنى صلى عليه يعني صلي عليهم عليهم تعرفون يعيش عليهم ها. طيب ما نريد اريد وقال صلي عليهم انا اقول الصلاه في اللغه الدعاء ولا استشهدت بقول الله تعالى خذ من اموالهم صدق صح تطهر وتكيين به وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم طيب انا قلت صلي عليهم هذه بمعنى ادعو لهم طب عليه وقال عليهم ما قال صلي لهم قال صلي عليهم لا تشامل ما مش توجيه هو توجيه واحد يعتوران هذا أهم شيء إن عليهم تكون بمعنى لهم أيها أحسن قال السلم اشترتي لهم الولاء يعني اشترتي عليهم الولاء لكن بعد الشفعي. قول الشفع في هذا على أنه منازع فيها لكن عندنا دليل آخر أسلم لنا من المنازع بغنس اللغة وقرب لك المسافة في الإسراء إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن اساتم فايش فلا هنا بمعنى إيش فعليه فلاه بمعنى فعليها بالإجماع فأكون هنا صلي, صلى عليهم يعني صلى لهم وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعى في دوج فإن كان مخطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي فليصلي هنا بمعنى إيش فاليده فاليد وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى راه المرء بالزكاه قال اللهم صل على ال ابي فلان كما قال اللهم صل على ال أبي انفا يعني دعا لهم بابي هو وامي فالصلاه في اللغه بمعنى الدعاء وفي الاصطلاح هي افعال مخصوصه اقوال مخصوصة في اوقات مخصوصة أفعال مخصوصة مخصوصه في اوقات مخصوصة والصلاة كما قلنا هي عمود الدين والصلاة هي الرفن نور من هذا الدين الصلاة صلة بين الرب وبين العبد الصلاة هي أعظم ما يمكن أن يتقرب به المرء إلى الله الألفي كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة قال ذلك كان النبي حزبه أم ها فزع إليه إلى الصلاة. النبي سلم قال عن الشمس والقمر ينك ينكسفان لا ينكسفان لموت أحد ولا ينكسفان لموت أحد. فإذا رأيتم ذلك من آيات الآيات اللاتي في علاه. إذا رأيتم ذلك فابزعوا إلى إلى الصلاة. فابزعوا إلى الصلاة. كان يقول النبي سلم أرحنا بها. يا بلاء اول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة. إن صلاة صلاة سائر العمل وإن فسد فسد سائر العمل. في رواية أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. فإن صلاحت أفلح ونجح وإلا قد خابه. وخسر فنسأل الله لرعاه جعلنا من المفرحين دائما فإذا الصلاة كما قلنا صلة بين الرب وبين عبده وهي من, من أفضل العبادات وأصلح الصالحات وأعظم الطاعات بها تغفر الزلات وتكفر السيئات بل وترفع الدرجات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاوات الخمس مكفرات لما بينهن مجدنبت المقتلأ وفي الرؤية قال مجدنبت الكبائر وقد قال وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرر خمس مرات فهل يبقى من ضرني من شيء فقال لا يبقى من ضرني من شيء فقال كذلك الصلاه فهي مطهرات فهي مطهرات. واختلف العلماء في معنى قول لا دنا في ولا ويقيمون الصلاه ما معنى الإقامة؟ هو طبعا العلماء يقولون لما قال الاقامه لأن الاقامه تكون من صفات المتقين صفات المؤمنين أما الذي يتقطع فيها من صفات المنافقين اما رايت ان ضاج على قال ولا ياتون الصلاه الا وهم يتقطع وقال للمصلين المصلين الذين هم عن صلاتهم سهود فكانت إشارة اولا من أن الإقامة هي صفة من صفات المتقين كما سنبين اختلف العلماء في معنى قول الله لأن الفعلان ويقيمون الصلاة قالوا معنى إقامة الصلاة على أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة القول الأول قالوا إقامة الصلاة هو أن يأتي بها على وجهها التي شرعت عليه يأتي بها على الوجه التي شرعت عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وقام على المنبر يعلم الناس كيف الصلاه لان الله جل وعلا امر امرا جازما في كتابه اقيموا الصلاه فعرض النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله الذي في علاه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ليبين عن الله الذي في علا معنى رقابه الصلاه فقام على المنبر فقام يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يتقهر فيسجد وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي إذا الصيحة رفع في قمت هنا حتى تقبل أن الله ما خلق في علا تكون على وجهها لأن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته ولا يعبد الله إلا بما شرع الله وفي معنى هذه الآية أن في علا الله ما الله شرع في أن ما الله في الصلاة على غير الوجه الذي آت به النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرضودة لا تقبل فإذا أحرى بنا أن نقول كل مبتدع في صفة الصلاة أو في هيئة الصلاة لا تقبل صلاته وإن كان في عرف الناس مصليا لأنه لم يصلي الصلاة التي أمر بها الله جل في علاه فما أقام الصلاة على وجهها هذا معنى يقيمون الصلاة وقد قال النبي وسلم كما في صحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل فهذه الصلاة لا تصح حل احوالك الصلاة الهز والصعود والنزول ونقل الغراب وافتراش السبع الذي نهى عنه كل ذلك لا يقبل عند الله في علاء وكل ذلك لا يقال عنه اقامة الصلاة لأنه قد اتى بها على غير الوجه الذي شرعت عليه فمعنى إقامة الصلاة هنا المعنى الأول أن يأتي بها على نفس الوجه الذي أت به النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما رأتموني أصلب. يقيمون الصلاة القول الثاني قال العلماء إقامة الصلاة هنا معنى إقامة الصلاة هو أن يأتي بها على وقته يأتي بها على وقتها هذا معنى إقامة الصلاة ويتم كمال الركوع والخشوع يتم الركوع والخشوع ويأتي بكمام وكمال الخشوع والركوع والسجود والرث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها في روايه قال الصلاة على وقتها الصلاة الوقتية يعني في أول وقتها الصلاة على وقتها وهذا كان من داب النبي صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نآكم عنه فانته فإذا أولا إقامة الصلاة بمعنى أن يأتي بها على وقتها وقد سؤل الله عن أفضل الأعمال قال الصلاة الوقتية والصلاة على وقتها إلا ما استثنى الدليل في قول إنسان في شدة الحرض إذا اشتد الحرض فإيش فأبرد هذه العلة في عصرنا قد انتفت في بعض الدول قد انتفت فينتفي الحكم يعني إذا كان اشتد الحر المكيفات موجودة أيضا لا نؤخر صلاة الظهر لأن العلة قد انتفت وإذا انتفت العلة فالحكم ينتفي فيبقى الأمر على التأصيل الصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال كما سئلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابة بذلك. وايضا في الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل من أتى بهن فأحسن وضوءهن وأتم رقوعهن وخشوعهن فله عهد عند الله أن يدخله الجنة هذا تعظيذا للقول الثاني قاله بعض المفسرين من المحققين ويقيمون الصلاة قالوا إقامة الصلاة أن يأتي بها على وجهها وقال بعضهم في ذلك يأتي بالكمال أن يحضر التكبير الأولى وهذا كان عجب في السلف كان عجباً في سلفنا الصالح في الحرص على تكبيرة الأحرام اللهم ردنا إليك رد الجميل كان الإمام الأعمش سليمان بن مهران نصدق السبت كان يقول أربعين سنة وبعدهم قال أكثر من ذلك أربعين سنة يسمع الأذان في المسجد ما يقول يحضر تكبيرة الإحرام يسمع الأذان في المسجد وكان سيد المسيح يقول يعني ما فتني الأذان في المسجد قط وهذه حرص ليس بعده حرص عملت من النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعين يوما وليلة يحضر التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار وهذا سواء في الرجال وفي النساء هذا سواء في الرجال وفي النساء الصلاة على وقتها بمعنى ويقيمون الصلاة عن إقامة الصلاة على وقتها القول الثالث في إقامة الصلاة هو المقصود الأسمى إدامة الصلاة إقامة الصلاة على نفس الوزن إدامة الصلاة الإقامة هنا بمعنى أن يديم الصلاة العرب يقولون للشيء الراتب أنه قائم قائم عن مستديم عليه وهذا الراجع الصحيح الذي نقول هو عند التفسير ويدخل بعده هو التفسير الثاني والتفسير الثالث بالترتيب التصاعدي فالصحيح الراجع في ذلك أن نقول يقيمون الصلاة يعني أدام الصلاة ولا يكون المرء مقيم للصلاة إلا إذا استدام عليه وقد كان نفسنا مدامه التيمومة على كل صلاة المسألة الثانية تتعلق بهذه الآية العظيمة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة من المقصود بالصلاة قال بعض العلماء المقصود هو الصلوات المفروضات فقط فإذ المدح هذا منصب على الصلوات المفروضات التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم حين عورج به فرضها الله عليه خمسين فرجع عن السلم فأخبر موسى بأن الله قد افترض عليه خمسين صلاة فقال راجع ربك فإن القوم لا يستطيعون فرجع ربه حتى قال الله جل في علا لا يبدل القول لدي أو ما أنا لا يبدل قول لدي في خمس فهي خمسون وهي خمس فهي خمس أداء وهي خمسون أجرها، فقالوا أن بها الصلاة المفروضات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وريعا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، فأحب شيء إلى الله أن في علاء الفرط فإذا المقصود هنا بالمتع هو الصلاة الخمس المفروضات، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأركان الإسلام، قال خمس صلاة في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا ان تطوع فبين أن الله جل وعلا قد افترض خمس صلوات والصحيح راجع في ذلك ما قاله الجمهور المقصود بها الصلاة المفروضات تدخل دخولا اوليا ويتبع ذلك النوافذ لان الصلاة هذا اسم الجنس معرف بالالف والنار يفيد العموم كل شيء كل صلاة تنزل تحت هذا المسمى سواء كانت النفل أو كانت سنة راتبة أو كانت مؤكدة أو كانت صلاة مفروضة لا سيما وأن الله جل قد بادغ في متح أولئك قال هدى للمتقين ثم بينا وصفا آخر ختم به الآيات قال أولئك هم المفلحون وتمام الفلاح وكمال الفلاح هو الإتيام بالفرايد وإتباع الفرايد بالنوافل لا سيما أيضا وأن الله جلعال قد وصفهم في الآية قال أولئك على هدى من ربهم وتمام الهدى هو تمام التوفيق وتمام التزديد ولا يكون إلا بإتباع النوافل بعد الفرائض يبين ذلك لنا هذا الحديث العظيم الذي في الصحيحين من عاد لي وليا قال فيه النبي صلى الله عليه وآله ولا يزال عبد أتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه تزديده توفيقا نصرة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيانه ولئن استعاذني لأويذانه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته الغرض المقصود هنا يدخل معنى قول الله في ويقيمون الصلاة الصلاة المفروضة والصلاة النفل وأعظم النوافل على الإطلاق هي النوافل التي ما كان يتركها النبي وسلم لا سفرا ولا حضرا كأنها نزلت كأن في اي شيء نتكلم في الدنيا وما فيها افضل شيء الفرائض متاكد ما في شيء ثاني يعني افضل شيء الفرائض هذا الذي وقفنا عنده الان صحيح لا هذه محطة قبلين قطارك وقف هنا لكن احنا سرنا بعد ذلك محطه طيب. قلنا هناك نوافل تنزل منزلة الفرائض هي النوافل التي لم يتركها المسلم سفرا ولا حضرا وهذه مثل الوتر الوتر ما كان المسلم يتركه المسلم لا سفرا ولا حضرا وكا وايضا ورد في الحديث اختلف العلماء في فرضية الوتر حتى احتج الاحناف بقول المسلم اوتروا أهل القرآن أوتروا أهل القرآن كتب الله عليكم الوتر ووحد ذي الضعيف لكن السلم يعني الكلام مسألة في مساله الوتر قالها واختلف فيه العلماء على اخوات ثلاثه القول الاول قول الجمهور على انه سنه وهو الراجح الصحيح خمس ركعات في اليوم والليله قال هل علي, هل علي غيرهن قال لا الا ان تطوع إذن بعد الخمس ركعات تطوع واما الاحناف فقالوا بالوجوب بهذا الحديث واستمراريه فعل الرسول وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي فقد صار في هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين. أما ابن تمية فانفرض بقول وقال الوتر على مرتبتين الأصل أنه سنة ويجب الوتر على من قام الليل قال الوتر يكون واجبا على من قام الليل لمن يقوم الليل فلا وجوب عليه الغرض المقصود بأن الوتر من النوافل التي لم يتركها نسلم لا سفرا ولا حضرا وقد قال بعضهم للإمام أحمد نستشهد برجل يترك الوتر قال هذا رجل سوء الرجل الذي اعتاد على ترك الوت رجل مصوب، والكره شديدة في ترك الوت. أيضا سنة الفجر وقيام الليل. رأنا ما زلنا في كلام على الوت، فقيام الليل لا يطرأ. لا سيما كان طالبا للعلم، ولا اتصور قط في طالب للعلم لا يكون له قصة من الليل. هذه مصيبة، ليس بعدها مصيبة. فقيام الليل شرف المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ولو أن يصلي ركعتين قبل أن ينام أيضا من السنة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا سنة الفجر رغيبة الفجر الذي قال فيها أن سلم إياها خير مند مما طلعت عليه الشمس خير من الدنيا وما فيها سنة الفجر فكيف بالفجر وما كان سلم يترك سنة الفجر بحال ومن ذلك أيضا النوافل النوافل التي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حضرا هي سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء سنت عشرة كما قال صلى الله عليه ثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة بنال الله له بيت في الجنة وبنال الله له قصر في الجنة وهذه على الديمومة لا على التقطع ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء فهذه سنة الرواتب لا تترك ولا يضيع أحد على نفسه الخير الكثير. بالاتيان بمثل هذه الصلوات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ثم قال ومما رزقناهم ينفقون وهذا عجب تضمنت هذه الآية العظيمة عقل قلبي ثم عمل البدني ثم انفاق المال نعم سنة الضحى اختلف العلماء فيها هل هي راتبة أم لا وإن كان بعض العلماء من كلام الجمهور أنها راتبة وعولوا الأمر على قول الله سلم أن الله جل وعلا قال يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع أكفكة آخر النهار فقالوا المقصود بها هي أربع من صلاة الطحى ويتصل إلى ستة عشرة ركعة أو إلى ثمان ركعات على الخلاف الفقه المشهور بين العلماء والراجح أنها ليست سنة رطبة هذا الراجح الصحيح أنه كان يسأل لها طارة ويتركها طارة لسيامة وأن ابن عمر قال هي بدعة وابن عمر أسعي لما يبدع صلاة الطحى لتلاقي أنه لم يرى للسلام يعتاد صلاة الضحى. وعائشة ورد عنها أنها انكرت صلاة الضحى وأثبتت صلاة الضحى. فالراجح أنها ليست سنة الراتبة كسنة الظهر مثلا أو سنة المغرب سنة العشاء. لكن من استثام عليها لا غروة ولا عجب ولا إنكار عليه. الذين يؤمنون بالغيب عقد القلب ويقيمون الصلاة عمل البدن ثم قال بنفقة المادنة قال ومما رزقناهم ينفقون وهذا كما قال العلماء الحكمة بين ترافق هذه الثلاثة عقد القلب عمل باطني الصلاة عمل بدني <تصفيق> ظاهري <تصفيق> النفقه مما رزقناهم ينفقون اذ صنف رابع بين هذه الاصناف الثلاثه العبادات على اصناف ثلاثه اما عبادات باطنه قلبيه واما عبادات ظاهره بدنيه الجوارح واما عبادات ماليه لا صنف رابع السنف الرابع الذي سيدخل سيدخل ممتزجا بين العبادات البدنية وبين العبادات الماليه الا وهو الحج، لكن أصناف ومراتب العبادات التي تعبد الله بها العباد إما عبادات باطنه قلبية أعمال القلوب وإما الجوارح الصلاة والصيام وإما العبادات المالية وهي النفقة. الذين يقولون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هنا لفت عظيمه جدا أيضا كما بينا اللفت التي في قوله الذين يقولون بالغيب ويقيمون الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون قال مما ما قال ما رزقناهم قال مما ومن هنا طبئديه يعني بعض الأموال التي يمتلكونها عليه انفق تطيبا لخاطر صاحب المال وان لم يكن هو ما أمامه. هذا ليس بماله لكن الله جل وعلا بطيب فطر أن ينفق شيئا من ماله فسألنا وما مقدار هذا الشيء قال القرآن مليء بهذا ارجع كل آية مبهمه عندك ترى التفصيل في آيات أخرى قال الله جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون أجيب ماذا قال قل العفو والعفو معناه في اللغة الزائد الفضل قل العفو يعني الزائد أو الفضل ولذلك أفضل الصدقة أن تكون عن ظهر غنى كما جاء ذلك عن الصادق المصدوم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل النفقة تكون عن ظهر غنى وأن, وأن تتوسط هذه النفقة بين التبذير وبين البخ، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البس، فتقعد ملوماً محسورة. صوت القرآن قال, قال الذين إذا أخفقوا لم يسترفو ولم ولم يقترو، وكان بين ذلك. هذا هذا الصحيح الراجع أن نقول أن الوسطية هي التي يعتمدها الشرع دائما ومما رزقناهم من فقود إذا لابد أن ينفق ينفق من الفضل من الزائد لا ينفق من أصل حاجته ولا سد خلته لكن إذا قلنا بأن هذا هو الأصل في شرعنا في شرعنا يبقى لنا إشكال ظهر من آية عظيمة جدا كانت من أعظم المدائح في الأنصار قال فيهم الله جل في علاه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص وما مدحا متحن عظيما بذلك فهؤلاء ما أنفقوا الفاضي، أنفقوا الحاجة والضرورة فكيف نجمع بين التأصيل الذي أصلناه بنفس الأدلة وبين قول الله جل في علاوة على أنفسهم لا سيما وأننا نقول المنفق بحق المقمون نفقته هو الذي ينفق الزائد جاء أبو بكر عندما استنهض أن يستلم الهمم على النفقة فأتى بكل ماله ماله وما الأولادي وما العيال. فقال أبو بكر خذ يا رسول الله ووضع المال بيننا بين نبينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك ماذا قال اليقين التام في الله قال إيش تركت لهم إيش قال, قال تركت لهم الله ورسوله فما دحول ولم ينكر عليه وهنا بينا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأصل الأصيل أفضل الصدقة أن تكون عن ظهر غنى اجماع لي بين الامرين هذا أشكال لا من والذين ينفقون في السراء هذه مجملة تفسر بالزائد يسألونك ماذا ينفقون قل العفو في السراء الطراء لن تناول البر حتى تنفقوا مما تحبون من الفضل ايضا لا هذه ستاتي انت فهمت السؤال تبينا من التأصيل الشرعي انك اذا انفقت تنفق من, إيش؟ من الفضل لا من الاصل صحيح ولا لا ولا من سنة الحاجة وسنة الخلة لا وبينا بهذا بالأدلة لكن جاءنا المتح والمنة العظيمة على الأنصار بالثناء العظيم في القرآن والله جل على قد أناط بهم الفلاح بفعلهم قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص, ولو كان بهم خصاص سعد بن ربيع لما دخل على عبد الرحمن بن عوف قال له انظر إلى هتين تعرفون العرب إذا افترش امرأة لا يمكن أن يرتضي أن أحد يأتي بجانبه سعد بن عبادة كان أن طلق امرأة ما أحد يتزوجها من الغيرة الشديدة صحيح؟ ومع ذلك يقول له انظر إلى هاتين آياتهما أعجب إليك طلقتها وتتزوج وقسم معه بيته لكن أيها عبد الرحمن كانت أعظم مم. كيف الجمع؟ كيف؟ والله أحسن أنت تحوم حولها هو طبعا صحيح الراجح لذلك هو أن لكل مقام مقال وهذا حرره الإمام الشقيقي بأن لكل مقام مقال كان في مقام المهاجرين الهجرة مع الأنصار والفقر الشديد واحتياج الأمة والإعواز الشديد كان الاحرى والأفضل بهم أن ينفقوا بما بما يملكون لا من الزائد فقط حتى تصد الخله لأن المسألة أصبحت عامة الأمة فلابد من فلابد فلا بد من حف الأمة من السؤال ولا بد من سد خلة الأمة فكان الإباحة في مسألة الأنصار أما مسألة أبي بكر يعني عين واقع العيان لا تعمم لكن قص عليها مسبوحا من وصل يقينه كيقين أبي بكر فلا يفعل مفعل أبي بكر لذلك العلماء قالوا من علم من نفسه أنه يتعفف عن السؤال وعن غير ذلك إن أنفق كل ما له فلا يفعل مثل ما فعل أبي بكر لأن أبي بكر عول الأمر على يقينه في من في الرزاق العليم الذي سنتكلم عنه الآن قال الله جل وعلا ومما رزقناهم ينفقون انظر إلى هذه النطيفة العظيمة في الآية قال مما رزقناهم فاضاف الرزق لمن لله لتطمئن, لتطمئن القلوب وتستقر النفوس رزقك ليس بيدك رزقك بيد الله جل في علاه وإن قلبا فإن الله لن يضيعك وإن الله يسددك وإن الله وعلا يرزقك قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريده أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال الله جلالعلى وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إِنَّهُ لحق مثلما أنكم تنطقون وقال إن النبي كما في سنن الدارمي نفت في روعي الروح الأمين أنها لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وعجب من ذلك الحديث الذي رواه الطبراني بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه هل يتخلف المرء؟ لا يتخلف. كالموت فلا يتخلف عن المرء بحال من الأحوال فيقول الله جل وعلى ومما رزقناهم طمئنة, طمئنة تطمئن قلوب المؤمنين بأن الله جل هو الرزاق والذي يملك الرزق فعلم أخي الكريم بأن رزقك في يد الله فليطمئن قلبك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء قال الله جل وعلى وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم إذن اللطيفة أولى ومما رزقناهم أضاف رزق لله جل في حتى يبين أن رزق بيد الله ليس بيد أحد فليطمئن القلب لله جل في علاه. وقد كررت كثيرا الحسن المصري كان يبيع كفاية يومه وينكرون عليه ذلك فيقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمئن قلبي ومما رزقناهم ينفقون قال ومما رزقناهم ينفقون قال العلماء هنا النفقة ما المقصود بالنفقه هل النفقة المفروضة أم النفقة النفلة على أقوال أيضا ثلاثة أو أقوال أربعة القول الأول قالوا في قول الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون قالوا هذه النفقة الواجبة على النفس وعلى الأولاد وعلى الأهل كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل قال معي دينار قال أنفق على نفسك ابتدع ابتدع بالأهم ثم الأهم قال أنفق على نفسك قال معي آخر قال أنفق على أهلك أنفق على ولدك إلى آخر الحديث وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل يسأل عن حق امرأة عليه قال استحنتم فروجهن بكلمة الله قال ما حق المرأة قال أن تطعمها من حيث طعمتها وأن تكسوها من حيث اكتسيت فنفقت المرأة واجبة عليك وأت النساء صدقاتهن نحلة الذي لا ينون بالغيبة وينون الصلاة ومنما رزقناهم ينفقون النفقة الواجبة على النفس وعلى الأهل والولد. طال بعض العلماء أيضاً أن المقصود هنا النفقة الواجبة الزكاة. المقصود بالنفق هنا الزكاة لأنها المفروضة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة. ليس في المال حق سوى الزكاة. وهذا على خلاف في الكلام على معنى الحديث. وأيضاً إن الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه قرن الصلاة ما قرنها إلا بالزكاة أي الزكاة المفروضة الذي قال فيها أبو بكر رضي الله عنه أرضاه والذي نفس بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه والذي نفس بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة ففي غير ما موضع من كتاب الله قرن الله الصلاة يعني يقصد ذلك الذكات المفروضة قال مما رزقناهم ينفقون يعني يقصد الذكات المفروضة ولما جاء العربي يسأل إنسانا عن أركان الإسلام فقال له الذكات قال على علي غيرها قال لا إلا أن تصدق أو إلا أن تطوع قال والذي نفسه يدي لا أزيد على ذلك وقال إنسانا أفلح إن صدق ومما رزقناهم ينفقون القب الثالث قالوا النفق الواجب قبل فرض الزكاة وهذا أضعف الأقوال القول الرابع وهو أنهم قالوا النافق المقصود هنا النافق النافلة النافق النافلة التي بها الجود والكرم وهي صفه من صفات الله العالى كما سنفتم به الكلام على الآية والصحيح الراجع أن نقول لا مخالفة ولا منافات بين الأقوال الأرباء الثلاثة الأقوال الثلاثة واضحة ومنما رزقناهم ينفقون الواجب على النفس وعلى الاهل وعلى الوالد ومنما رزقناهم ينفقون الزكاة زكاة المال زكاة الحليب زكاة الضرائب والتنانير زكاة التجارة كل ذلك مفروض على الإنسان الثالثة وهي السك بعد الزكاة النافلة الصادقة النافلة كما قال صلى اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة قال الله تعالى في ولاه رزقناهم ينفقون هذه فيها دلالة واضحة جدا على ان المتقين لهم خلال ولهم ولهم سمات فاتقت بهم إلى الله جل في علاه وجعلت هؤلاء الخلق أقرم الخلق على الخالق بأنهم من المتقين لأنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ختم الآية بالنفقه لأن في النفقة إشعار بالفلاح تمام الفلاح يكون بالنافقة إذ النافقة دلالة على الجود والجود صفة من صفات الله جل في علاه فالله جواد كريم يحب كل جواد كريم ورسول الله صلى الله الصفات والسمات التي اتصل بها أنه كان جوادا كريما كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس القرآن جاءه رجل يسأل النبي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم بين جبلين فقال رجل صارخا في قومه فقال يا قوم اسلموا اني يتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشه الفقر فالجود سبب من صفات الله جل في علاء وفيها اشعار كما قلنا ودلال على الفلاح اما الدلال على الفلاح في قوله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر فالجود هنا جعل الله حاجزا بينك وبين النار ولو بشق تمر والدلال ايضا على ان الجود اشارة وعلام على الفلاح بحديث مشهور جدا في الصحيحين ما هو ما ضر عصمام ما فعل بعد اليوم نعم احسنت أن الجود نجات. لما أعطى وجهز جيش العسرة قال فيه مسلم سلم ما ضر عصمام ما فعل بعد اليوم جيد بس نريد الفلاح أنا أقول في حديث يبين لك أن الجود علامة وإشارة على الفلاح وثبوت الخير وزيادته حديث واحد جمع بين هذه خلال الثلاثة ها ها راوح على البايه لا انا في الثلاثه ها. جاء رجل بالكومه لا انا اقول الذي يجمع هذا كله ثلاثه من بني اسرائيل ابتلاهم الله الذي في علاه اعمى وابرس واقرا هل بالبخل وبعدم ازداء النعمه لباريها والثالث الاعمى ازدى النعمه لباريها وكان اجود ما يكون قال لا احرج عليك اليوم وخذ ما شئت ما شئت قال بارك الله لك في مالك فثبت له الخير وازداد وكانت علامه على ايش على النجات لما نجا فكانت علامه له على النجاة فالجود هنا ولذلك ختم الله ذنبه على الله اعلم هذه الايه بالنفقه اذ النفقه من أعظم ما تكون من صفات الإنسان فالجود علامه على النجات وايضا بالجود يتقي المرء الامراض أما قال صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة. وايضا بالجود فيها علامه كما قلنا على دخول الجنات لأنها صفه من صفات الله جل في والله يحب أن يرى اثار هذه الصفات في عباده سبحانه جل في ولا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ما أدري نقف عندها أم نطيل النفس شو ها حتى لا يموت الإخوة طيب هي بس إشارة عابرة الآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك سنتكلم فيه على الوحيين وأن السنة وحي وهذا سيطول المقام معنا فيها وأن السنة وحي وأن قول يؤمنون بما أنزل إليك ردا على القرانيين وردا على هؤلاء السفل الرعاع الذين يتهكمون على سنة الله وسلم ويهاجمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبين بما قال في الآخرة يؤمنون لم يقل يؤمنون هذه لفتة عظيمة جدا ليت الإخوة يعني تستحضر هذا وتتذكر هذه الآيات الاسبوع القادم ان شاء الله نفسر هذه الآيات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير